سبب لدخول الجنة قال عليه الصلاة والسلام الزنب فان فإن الجنة تحت أرضيهما من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين وقعت قصة قديما حدثتني بها جدتي رحمها الله تعالى جدتي رحمها قالت تزوج رجل امرأة جميلة جدا ففتن بها واحبها حبا شديدا امراة عاقله جميلة ذيله صارعه تعلق قلبه بها وكان وكان في الباديه هذا الرجل كان في الباديه من اهل الباديه فكان يصيد ويأتي لأمه وأبيه وزوجته فجاء مرة بصيد وقد نامت أمه وأبوه فقالت الزوجة والله لا آكل حتى يأكل أبواك فغضب منها وقال ابواي قد نام كن ودروا فيها والله لا اكل فتخاصما فطلبت الطلاق منه فطلقها فتزوج باخرى وتزوجت باخر وبعد سنوات طويله كحال اهل البلد ينتقلون من مكان الى مكان انتقلت القبيله الى مكان اخر فرزقها الله بابناء فررا فبحثوا عن أفضل جمل عندهم ففرشوا فراشا طيبا لامهم وأركبوها أفضل جمالهم وسار بعضهم أمامها وبعضهم خلفها وزودوها بما تحتاج من طعام وشراب وسبق بعضهم القافلة فبنى الخيم واوقد النار وصنع الطعام والعاق وتعرفون ما حصل اختار ابناءه اردا جمل عندهم اسوء الجمال فاركبوه مع قرب الماء ليس وحده بل مع قرب الماء فصار يسير في الطريق والماء يضرب عليه فبرد جدا وتركه ابناء كذا هاملا وحده فلما وصلا الى المنطقه المراده نزلت المراه كالاميره يتقدمها ابناؤها بين يديها المراه الباره فلما رأت زوجها السابق قالت يا بلاء أدعو فلان يتدفى من البرد ثم قالت تعرف لماذا طلبت الطلاق منك قال والله ما أعرف حتى الساعة قالت حتى لا أركب معك في الجمل السيء لأني رأيت أنك عاقا بوالديك والعاق وأبناؤه عاقون مثله فطلبت الطلاق حتى لا يأتي ابن عاقون مثلك وتزوجت برجل بارها وأبنائه بارتك بيهم ولذلك بعض الزوجات تفتي خطا كبيرا الزوالة العاقلة هي من تعين زوجها على بر أبويه فتذكره وتساعد وتعين لماذا؟ حتى يرزقها الله منه بأبناء فررة والمرأة غير العاقلة هي من تعين زوجها على عقوق أبويه فإذا عق أبويه ابتولي بأبناء عاقين مثله فيعقونها كما عق أبويه إذن المرأة البارة تنفع نفسها المرأة التي تعين زوجها على بر أبويه في الحقيقة هي توهد لنفسها تربي أبناء بررة لأن من العقوبات المعجلة كما هو معلوم لديكم بر الوالد وعقوقه بر الوالد يعجل ثوابه في الدنيا مع من دخل الله لأهل يوم القيامة عقوق الوالد يعجل العقوبة في الدنيا مع من دخل الله لصاحبه يوم القيامة ولذلك ابناء الفطر اخواني الفطر لا بد أن نعتني بهذا الجانب ونتعبد الله سبحانه وتعالى ببر الوالد وأنت مهما عملت والله لن تستطيع أن ترجع ذلك المعروف أبدا لأن معروفهما وإحسانهما أعظم من عملك بمراحل كثيرة